الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام على رب العديد وعلى التابعين لهم بإحسان إلهام الدين أما بعد فما زلنا مع اللقاءات المسلمات به التسير ابن كثير واتوقفنا عند قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعطف عن الحرام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 وقال البخاري بثنده عن ابن جريج قلت لعطاء اواجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه قال ما اراه الا واجب وقال هذه هي الاثار التي انت مطالب بها ان تسطرها في الامتحان <تصفيق> ايه نعم نعم كما سيتمعنى فانك ستسطر تسطيرا تكتب الامتحان طب اسمع انت ما سبب نزول قوله تعالى ما سبب نزول قوله تعالى إن الذين جاءوا بالاسك عصبه منكم سؤال معروف انه سيت في الامتحان ان الذين جاءوا بالاسك عصبه منكم السؤال الثاني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 على كل حال اختلف المفسرون والحمد لله على كل حال اختلف المفسرون في من نزل قوله تعالى في النبي والذي تولى كبره منهم وضح الخلاف مع الترجيح وضح بالترجيح مع ذكر الادله اتتت معنا الملحوظه في نهايه الامتحان السؤال الخامس والاخير مع الترجيح السؤال الاخير بين فيما لا يقل عن 50 سطر بين فيما لا يقل عن خمسين سطر خطورة الكلممة خطب ما الحوضة عبدد إجاابتك بالأدلة من الكتاب والسنة والآسار هذه تعم مض و عبدد إجابةك بالأدلة من الكتاب والسنتي والآسار هذه تعم ما مض ان كان أثراً واضحاً يعني لا حرج <تصفيق> نعم السؤال الأول 30 الثاني 8 الثالث 20 الرابع 20 22 22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 وان ابن في خلاف قال وقال سعيد بن منصور بسنده عن الضحاك قال هي عزمه يعني ايه امر فريده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 ثم قال على فكاتبهم ان علمتم فيهم خيره ويتهم من مال ليلى ذاته. من قصد يعني او لو ذات الكله من قصده يعني على من على <تصفيق> عزجله ولا من؟ مكاكته <تصفيق> عامل هي هديه مكاكته ان يطلق صراح العبد <تصفيق> لا لا لا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 وقال ابن أبي حافظ وذكرنا هذا وقال ابن جريف عن سعيد ابن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه, مكاتبه إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه بخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحبه واضحة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 وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شان عبد عبد الله ابن أبي أبي بن سلول المنافق فإنه كان له إيماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن وريافة منه فيما يزعم. وذكر ابن كثير بعد ذلك الاثار الوارده في ذلك التي تبين ان عبد الله ابن ابي ابن سالول كان له فيما في بعض الروايات يعني انا كان على البغاء وفي بعض الروايات هي امته واحدة فهذا يعني من خلال الروايات يتبين أن هذه النزلت في عبد الله ابن ابي ابن سالول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 اي من اتقى الله وخافه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفه القران فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبا ما بعدكم والفصل ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله ومن بتغل هدى ومن بتغل هدى من غيره اب الله الله ف الله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 كنت نسالهم امينيه نعم نقطه صغيره كثيره هنا ما معنى الحب ايوه الحب طيب ما معنى يا اسماء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 نور إنه أصدر مؤمنة بإنه بطل نور الوحف فإنه بذن الله عمره عمره فكرة ايو مصطف ايو عمره أولا نقوم إنه يا ربا سبحانه تعالى رب أحبه نور في قلب العبد يعني أنه كان مشكلة في الزجاج ايوه سامي لأن المخصف من هو العبد صح. ايوه صحيح كده ايوه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 و يكون اشد الطريقة قال المصباح في زجاجة اي ان المصباح موضوعا في الزجاجة والزجاجة موضوع في المشكاة والمصباح موضوع في والزجاجة اي في المشكاة في المشكاة المصباح والزجاجة في المشكاة والزجاجة موضوع في المشكاة حتى تشعب بوءا أكثر الطاقة او الكوة التي تكون في الغرفة والمنفذ لها قال فشبه قلب المؤمن بتلك الزجاجة سبه الله عز وجل قلب المؤمن بهذه الزجاجة وهذه الزجاجة لها أصاف متعددة منها أنها ناصعة البيض و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 كذلك قلب المؤمن مادته ووقوده إيمان بالله وفطرة سليمة صحيحة مزجت بعلم شرعي بكتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أن زيت الزيتون من حسنه ونقائه وصفائه يكاد أن يضيء حتى وإن لم تمسه النار فما بالك لو كذلك فما بالك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 الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطت خير إضاءة على الإطلاق وأنارت خير إنارة على الإطلاق <تصفيق> ونوضح البقية إن شاء الله مرة قادمة هذا الله تعالى أعلى وأعلم وبذلك الله <تصفيق>